بُوَكْ اثنان. ا ة و و ن أربعة وثمانون. وثمانون. د ي تكان سي. الماضي أربعة. الماضي أربعة. ن يقرأ. ย ق ่งรักดิฉันอ่านแล้วแล้ ق ฉันอ่านหนังสือนิยายท่อล่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วลทัเ้วแล้วฉัาเล้ายริวยเ้ายั ดิฉันเข้าใจแล้ว لقد فهمت للتو لقد فهمت ดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว لقد فهمت كل النص لقد فهمت كل النص ตอบ <ط ب S 3> يجب يجب د ي ش ا أ ج ب ل ل ق د أ ج ب ت ا أ ج ب ت ل ل ت و لقد أ ج ب ت لقد ج ب ت لقد ل ق أ ج ب ل ق أ ج لقد أ ج ب ت ع ل ى ك أ ل ا ل أ ل ق أ لقد أ ج ب ت لقد ل ل ل د ل د ل ل لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا. دشان ك ش ا ن د ك أ ن ا ك ت ب هذا. لقد كتبت هذا للتو. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا. دشان د ي ن ش ا ن أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. ا ن ا أسمع هذا. لقد سمعت هذا. ي شان ل ي ر ب ي شان ق ل ي ر ق د سمعت هذا. ل ا أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. ا ن ا أحضر هذا. لقد ح ض ر ت هذا. ดิฉันกำลังนำมาดิฉันได้นำมาแล้วฉันมาที่นี่เพื ت อสิ่งนี้ฉันมาที่นี่เพื่อ ت ิ่งนี้ฉันือิฉันที่ือส้ฉันื้อดิฉันได้ซื้อแล้วฉ ت นมาท ا ่นี่เ ت ื่ ت هذا لقد اشتريت هذا. ديشان كاد و ي َ ا د ي ش ن د ا ئ ك َ ت و ا ي َّ ا أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا. ديشان أ ت ب ا ي ديشان د ا ئ ِ ت ْ ا ي ا ن ا ش ر ح هذا. لقد شرحت هذا للتو انا اشرح هذا วฉั ا ได้ชี ا แจงเรื و องนี้แล้วฉันรู้